إفقن افتراه وأعانه عليه قوم آخرون وأعانه عليه قوم آخرون فقد جاءوا بالموت وزورا وقالوا أساطير الأولي نكتت بها فهيتم لا عليه بكرة وأصيلا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 يأكلوا منها، وقال الظالمون إن تتبعون إلا رجلاً مسحوراً ضر كيف ضربوا لك الأمثال فضلوا فضلوا فلا يستطيعون سبيلاً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 تغيظوا زفيرا، وإذا ألقوا منها مكان ضيق مقردين دعوهن لك ثبورا، لا تدع اليوم ثبورا واحدا ودع ثبورا كثيرة. قل أذانك خير أم جنة الخلد التي أعد المتقون كانت لهم جزاء ومصيرا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 ولكن ما تعتهم وأبائهم حتى نسوا الذكر وكانوا قوما بورا فقد كذبواكم بما تقولون فما تستطيعون صرفه ولا نصرة وَمَن يَظْلِم مِنْكُم نُذِقه عذابا كبيرا وَمَا أَرْسَلْنَا قَبْلَك مِنَ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا إِنَّهُمْ هُمْ لَا يَأْكُلُونَ الطَّعَامَ وَيَمْشُونَ فِي الْأَسْوَاقِ وَجَعَلْنَا بَعْضَكُمْ لِبَعْضٍ فِتْنَةً أَتَصْبِرُونَ وَكَانَ رَبُّكَ بَصِيرًا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 أصحاب الجنة يومئذ خير مستقر وأحسن مقيل ويوم تشقق السماء بالغمام ونزّن الملائكة تنزيل الملك يومئذ الحق للرحمن.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 وقوم نوح لما كذبوا الرسل أغرقناهم وجعلناهم للناس آية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 أَفَلَمْ يَكُونُوا يَرَوْنَهَا بَلْ كَانُوا لَا يَرْجُونَ نُشُورًا وَإِذَا رَأَوْكَ إِنَّ اتَّخَذُونَكَ إِلَّا هُزُوًا هَذَا الَّذِي بَعَثَ اللَّهُ رَسُولًا إِن كَادَ لَيُضِلُّنَا عَن آلِهَتِنَا لَوْلَا أَن صَبَرْنَا عَلَيْهِ وَسَوْفَ يَعْلَمُونَ حِينَ يَرَوْنَ الْعَذَابَ مَنْ أَضَلُّ سَبِيلًا أَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَٰهَهُ هَوَاهُ أَفَأَنتَ تَكُونُ عَلَيْهِ أو كيلا أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون إنهم إلا كالأنعام بلهم أضل سبيلا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 وَكَفَى لَهُ بِذُنُوبِ عِبَادِهِ خَبِيرًا الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ الرحمان فاسأل به خبيرا وإذا قيل لهم اسجدوا للرحمن قالوا وما الرحمن أنسجد لما تأمرنا نسجد لما تأمرنا وزادهم نفورا تبارك الذين جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمر مُنيرا وهو الذي جعل الليل ونها رخيفة لمن أراد أي يذكر لمن أراد أي يذكر أو أراد شُكرًا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 والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صمًّا وعميانًا والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعيٌّ